الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلا لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسناً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 عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة إن عباده ويغفون السيئات ويغفون السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد